يا ابو اتفضل قدامي يا ابو ايه ده ايه في ايه يا باشمهندس في ايه وفجاه اللفند داخل عليا في الاوضه يقول لي اعمل زي الناس وهعمل زي الناس فعلا ناس ايه اللي هتعمل زي الناس لا, لا لا لا مش تخلي عندك زيي انا انا سلام سلام في في قلت لي على ايدك يا ابو دوما مساء العمليه مساء الخير مساء لما تبقى قاعده حلوه زي <تصفيق> لما اقول لك يبقى شمال. ديما لو كل واحد بقى جامسين مسا خير مسأخير. ويخش يعملوا زي الناس مش هبقى بيت هبقى يك... أي... اي كلام يا معنى مسا خير مسا خير اهنا واسهلا مسا خير دخل انا جال يضيف ويخش عندك ويعمل زي الناس حتنوها هو محبش نبخير انا عملي بعملت مصالحة معاك مسا خير مسا انا المهندس شريف المصري اهلا وثاني حضر مين عربي سخصية عربي مين؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سخصية عربي <تصفيق> سخصية سخصية؟ <تصفيق> اه <تصفيق> المعاسل ده قامه <مامو> غريب <تصفيق> زي ما يكون فيه طراب كده جرامش مهندس انت مشربتش حاجيش قبل كده ولا ايه؟ لا لا لا لا لا عمري عمري ما حبيتها أبو دوم ولا حب اللي اشربوا لا لا لا لا عمري اللي بتشربوا ده ما يبقى حشيش ما اشربوا ده حشيش حشيش ايه حشيش اللي انا شربته ده حشيش اه حشيش الله يخرب بيه تكليبات اللي جابك ده فيها اعدام دلوقتي يا أبو دوم ده فين فين الشمشي البتاعي الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك بحق جه النبي اسمك ايه؟ عربي سخصية سخصية ها محشيش ايه لانتو الله يخرب بيتك يا بودومة يا سعاد سعاد يا سعاد آه. سعاد هين يا بودومة يا سعاد سعاد أنا شيرك حشيش يا سعاد <تصفيق>